احمد الله رب العالمين حمد عجاجه الزاكرين الزاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم ان اما بعد فهذا هو الدرس الثامن عشر لمسيئة الرحمن في شرحنا لكتاب فتح الزاري في سرسة صحيح البخاري للإمام ابن حجر العبطلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن علماء المسلمين وجزاه الله خير ما جاز علماء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وربنا تكون هذه الحلقة الحلقة الخامسة في تفسير الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ان الإيمان بضع وتشتون شعبة وإن الحياء شعبة من الإيمان وتعشنا حلقات أربع متواصلة في إيه هي شعب الإيمان إيه هي رواب الإيمان إيه هي موانع الإيمان التي تمنع وصول الإيمان إلى قلب العبد لأن سبحانه والعظيم الإيمان ابن قيم الجوزية ربانه عليه، لو حكمة جليلة قوي في موضوع اغلاق باب التوفيق على المسلمين اللي نخل المسلمين عندهم التوفيق. اللي خل المسلم مشتائر في طريق الله رغم أنه عارف الصح من الغرص وكما قلنا من قبل ان الامر واضح امام المسلم الحلال وبين والحرام وبينهما طرق مستبهات فمدام المسلمين او المسلم عرف الصح ويعرف الغلط إيه اللي بيخلي المسلم يرتكب المعاصي، وإيه اللي بيخلي الفوضى تظهر في المجتمع وإيه اللي بيخلي المؤمن بعيد عن حوزة الإيمان. هذا سؤال مهم يعني كل الناس عارف الصحة من الغلط هو اللي بيحضر دروسه إنه ما أو سواء اللي بيقرأ القرآن أو اللي لا يقرأ القران كله عارف الصحة من الغلط. يعني فيه مفاهيم عامه حتى إن سبحان الله ربنا أعطى قلب العبد نزان. يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق البر إيه؟ حسن إيه؟ حسن إيه؟ حسن إيه؟ حسن الخلق هلو الاسن؟ الوزن بيعني بي الاسم بالسين؟ الاسن بالإيه؟ بلساء الاسن طالع لتانا محمد الله بأدى الضغط والاسن ما حاك في حضرك وخشيك أن يطلع الناس عليه الاسم. يا ما تعريف الاسن؟ حاجة بتحيث في صبرك أكثر واحدة هذا وقلت او ضربت امثاله من قبل قلت ان السائل لما يسأل قول لي دي حلال ولا حرام ايه بقى ايه القضيه لا يستريح قلبه معها لكن يقدر يقول شرب الميه حلال ولا حرام الناس سائل انت كده ممكن صنعك تائها الى يقول انت تصدق الصغائر مكروه ولا حرام قال لك ايه تتردد في نفسك ليه على انها ايه القلب مش مز... الرادار بتاع القلب مش مضبوط معاك لكن لا يسأل سائل أبداً لا يسأل سائر أبداً إلا الله ممكن أدام ساعتين بالليل ده حلال الله أراه ممكن ممكن حد يسألها السائل لذي قضية يطمئن القلب لها فالحلال إيه يطمئن القلب إليه فايه اللي مخلي الناس نستركة في طريق الحلال الستة اسباب سته اسباب خلّت المسلمين مش مشلين في الطريق الصحي أول سبب أول ثلاث من هذه السبتة انشغالهم بالنعمة عن المنعمة بكلنا كيف بممهودة بنا كلنا انشغال الانسان بالنعمة عن المنعمة يعني ايه؟ يعني انا اخذ ربنا فتح عليه ورائسة عبو عشرين ثلاثين الف جنيه ما فتح فتح مكة والله ما فتح فتح صغير يكبر تبقى مطانع وقالوا إدارات إدارة قانونية وإدارة سبيعات وإدارة مشكريات وأخدام طب خل بالك وشلون عليهم إدارة ومجلس إدارة، هه، وعقود بيع وشراء وتوكلات ويه، وقبلت، بعدين يأخذ أذون الصراد وتصوير، هلا سبحان الله يقبل في خبيث سعلبة، بعد ما كان مأثور هنا، بقى باب الشفاعة، هلا فهو سبحان الله مع الأيام هو مش كويس وبيعتزق حالات وشغله حالات وكل حاجه مش مفروض، لكنه اشتغل بالنعمات عن المنعم سبحانه، لقيت أقعد على سنيسأل نفسه. مين اللي اجاني؟ وكذلك انت مين اللي اعطاني؟ الله سبحانه سبحان الله يقول لأولا لا اله الا الله الراجل اللي قاعد مع الحسن البطري وبعدين جابه نوع من الفاتحة كيف فمضيش يابه فالحسن البطري وهو نام التدعين لما لا تأكل قال له أخشى قال لا أؤدي شكرها أنا شارفة ما معبرك ايه أذكر ربنا عليها جميع مجهورة من الفكهة دي سبحان الله قال يا لكع. اصطفعت ان تكفر الله على الماء البازة في الصيف والماء البازة في الشتاء يعني اصغلت ربنا علموية ايه توقعك علموية ده انت مرة بتقول الحمد لله وتبعونيس ألف مرة بخلصة كنت جعان بتلسة تسمى ربنا وبعد ما ان كميات في انت خلي انت ايه الرسول كان حنين علينا نفي ان بسم الله أوله وآخره بسم الله يعني أول أول إيه أول أكل وآخر إيه أكل الأكل ولذلك سبحان الله العظيم الملائكة لما دخلوا على خليل الرحمن سيد إبراهيم عليه وعلى ربينا الطيب والسلام نربش يا قبل الأكل قال والله ما بقى ما نربط نأكل أكل إلا إذا دفعنا ثمنه سبيمتحن الخليل بقى ما كنت أكل عند أحد إلا إذا إيه دفعنا للثمن الآن ثمنه قال خليل رأى خليل نشوف ثمن ما عنده إيه أنا فمنه فتشبه الله في أوله وعنده في آخره هذا كما تعملوا كده ما ده ثمن وقل ثمن خلال تذكر الله في الأول ثمن الله وعندين تحمل الله في الآخر خلاص الصلاة إيه كان عندهم درجة عالية سوية نعملوا إيه يسموا ربنا مع كل لقمة يسمى ربنا مع كل لقمة ويحمد الله بعد بلعها لأن البلع دي برضه نعمى من اللعب راح يمر السد يضبط بسرعة سد وخي بالك انت تحصل القسمه او إخر. يموت فيك كان ينطهر كده ان يبتلع وبعد ما تستقر في يا احمد الله في يسال اللقمه اللي, اللي بعدها احنا بنلحق اهو المكنه شغاله في واحد يا استاذ البصري ما هو مشغوله كلها هي طالعه تحت سبحان الله فاول سبب ان احنا بنوافقين في الاعمال بتاعتنا ان احنا سبحان الله العظيم نغنى بالنعمه عن المنع ربنا ارضان بحت تعيث والله ده ها شوف الشغل به يا سلام على الواد كان ضيع ايامي اخ ده سبحان الله وضعي ده صح ده بيعمل عمليه ده بيروح المستشفى ده بيروح الحضانك متقبله في المدرسه شوف لنا اوضه ادينا قرض اقعد نجلس ونسي نعمة الله في الولد ها واخدالك انت حقق ان يعقوب عليه السلام لما اكثر من البكاء على يوسف اللي يعيث ايه عن ايه ده غطر وربط عيونه من الحل. فقال له يا يعقوب أأنت خلقت يوسف أم أنا يا رب أنت يا رب سبحان الله قال له اصبر بالطبر لازم يكون موجود هل فين الصابري فين الطب يا خلاص الله المستعان أنت يا رب المستعان فين سبحان الله الولد الثاني لما ضاع يا ابن يمين أما قال اعتوني بأخي لكم من أبيكم فإن لم تأتوني به فلا خير لكم عندي ولا تقرموه حضرتك انا عايز اخ لكم بس ما يكونش فيه لكم يكون اخ لابوكم بس بس بعض استغربوا اتعرف العزيز بتاع مصر ها احنا ليه ان ابونا متزوج غير واحده ثانيه يعني غير ام الولد او البنيامين اللي تابعينه في البيت ده ها واخد اخ لكم ابيكم بس بعض كده طب ايوه العزيز هنحاول رجعوا الخادم الثاني هو بعدين ربنا عمل النتيجة كده بيوسف راح حط الايه التاج أو المكيال اللي بيكيل بيه حقق ايه في الرحل بتعميل بتاع أخوه. ها؟ هه وأزن, وأزن مؤزنهم في العير اياتي العير انكم لا تارقون اها خضرات ده شوف ابن سيرين لما ساقهها دخل عليه رجل ولا يا ابن سيرين ده انا شفت في الرؤية انني اقوانزل قال له اكثر هترافق حاجب السمان اكثر يا رجل فرحان اوه دخل واحد تنسان في النجل أياتي قال يا سليم انا شفت الرؤيا اني ااذن قال انت بتصاح في سرقة اللي اعتقد على الله هو جنب بال200 ولا هو ما ورد حاجه ها ولكن التفسير مختلف اي يا قال والله انا عرف على الأول سماط الصلاة ففسرتها بقوله تعالى وااذن مؤذن في العير ايتها العير انكم لطارقون واعد في الناس بالحج ياتوك رجالا الله تعالى واعد في الناس بالحج ياتوك بجاه ابتدى انا أن شفتش عليه علامات الصراحه انا بسرتها بقول ايه ايات الايه انكم ايه يشاركوني يبقى هو ده الايه من كتاب الله لا اله الا الله والرجل اللي اتكالوا جنبه جنب الوجع ها اقدر اني اخذ ده في ادويه الادام نتيجه تاني الهم بالعلاج انا تحسن مع ذكاك وما بيك وسيله ما بيك في يا رسول الله قال له يا رسول الله انا مريض منذ سنوات والاقباع عجزوا في السكاء الرسول قال له ايه عليك بلا ولا انا من الرؤي الرجل ايه يا با هلوك انت رجل بكالين وهو يفك يفوق دي قال واحد فكر ها راح لابن سليم قال له عليك زيت الزيتون خليت شع قال له راك عليك بزيت الزيتون يا شيخ من, من المحرمات دلوقتي من المستورد ولا المهم كان سليم ايام ما كان في حاضر ولا غير فرح الراجل استخدم بزيت الزيتون يومين ثلاثه كفاه الله رجع قال له ايش على بقى من زيت الزيتون ده لا تفسير لا ولا قالوا من كتاب الله قالوا لا لا كتاب ما الله أي يوحد من تجرة مباركة زيتونه لا ترقية ولا غربيه لا ولا يترقية فقال الله ده دنيا لا ماذا تفقدون قالوا الملك يا جماعة لقد علمت الله وما كنا يا جماعة حفيف ايه بقى رأيكم منهجة في رحله اللي اللي ايه معاه بقى ها هو سيدنا يوسف مرضيك يقول لهم كما جزاء من سرق أو من سرق له لا بقى جزاء منهجة لمنهجة يعني ايه يعني هو اتحفيره كاللي بالك انتهى يتحفيره سبحان الله منهجة في رحله قالوا بقى منهجة في رحله فهو جزاءه حكم الشريعة اليهودية سيدنا يوسف معاه كان الحرام عند اليهود لما يسرق يتخذ ايه يتخذ اسير او خد حدام يتغذ ده كانت مصر سبا كلها خدامين ها سبحان الله يعني مهم لا اله الا الله فكان لا اله الا الله اللي يسرق سبحان الله يتخذ ايه ها قال لا ده اللي يتقوه فرقه هو جساب فمدأ الى وعيته قبل او يا اخي مستربين ايه ثم اخرجها لا امال ايه ثم ايه, امال ايه؟ استحضرها ايه فرق بين اخرجها القران ده مش اي لحظه ما في فرق بين اخرجها ها واستحضرها يعني ما كانش مكانها لكن استخرجها وعلم مكانها فأخرجها من المكان الذي وضعها هو بنفسه يعني انت بتفكر فانت تستخرج الشوفه أو تستحضرها لو عندك خلفيه خلي بالك انت تستخرج من الدور جنبك وانت انت اللي حاطه ايدك لما تخرج ان انت عارف مكانها خلي بالك انت اه من وعاء يا قديم استقراجها خلاص بها بقى... صدقاء السابه يا ايها العزيز ان لو ادى السيخة فقل اخذ مكانه اخذ الى ده اخذ الى يعني سبحان الله معاذ الله ان ناخذ الا ما ولدنا متاعنا عنده انه اذا ذكرها إن الناس نتعذب برضه اللي, اللي ان سبحان الله يا أولاد الذين آمنوا سبحان الله ليه بس كده سبحان الله فأسرها يوسف في نسفه ولم يبديها لهم ستمها في يوسف وحباب نفسه كده الصيف حيث اليوم لله سبحان الله عبيب لا لاي لاي لاي اميان كان من طبيعة يوسف أن يجمع الفقراء كل يوم ليأكلوا معه فكان يقعب كل سن مع بعض وهو يقعد يأكل معنا كان كل سن كل سن كل سن فوق الأخوه ليس كده قعد بقى يعيط قال لو كان لي ها اخ سخيخ عن اليه يعني او ابو رحيم لاكل معه راح قرب منه كده وقال له اني انا اخوك فلا تئذ بما كان يفعله كما يعمل المخالف بس خاس. خاس. انا ابو جهاد ايه يأكل معه لا اله الا الله. اني انا اخوك بس بايه بس لا اله الا الله فقال آه لا أنا أريد أن, أقول أن الإنسان مننا سبحان الله قد عن لازم دايما وما في النعمة يعني اذكر طب المتفضل سبحانه لأن لك في النعمة امور سلاسة نعمة تعرفها ونعمة تنتظرها ونعمة انت فيها لا تعرفها اتواحي الله لا اله الا الله في النعمة سبحانه الله العظيم انت عرفت وحيانا تذكرها حيانا تذكرها نعمة الصحة نعمة السكر نعمة الامن نعمة انك مستمدون لحد نعمة ان درك علم نعمة للعبادة نعمة الإنان نعمة الاستقامة هذه قد تعرفها فتشكر أحيانا وحتى تنساها أحيانا ان طبيعة الإنسان ايه؟ النسيان نحن الله ونعمة تنتظرها كأن الرحمة الله عايز قرض عايز منحة عايز فعتة عايز تكارية عايز عقد عمل عايز ترئية عايز وزارة عايز شغلانة نعمة انت تنتظرها؟ وانتظار العبادة نوع من الايه؟ او انتظار الفرج نوع من العدادة لما تنتظر الفرج بتاع ربنا سامك ايه؟ بتعبد الله سبحانه وتعالى. تعالى ها؟ تنتظر الفرج باستعمل في الفرج بمين؟ الا هو اللي يفريكا بقى او مش بوكري حلال فحلال لا هو حلال واحد حانه بقى ونعنة انت فيها لا تعرفها الا عند فقدها فيه اعنا بقى ما تعرفت الا بعد فقدها لا يعرف نعنة تصفحها الا مين لا المريض ولا يعرف نعمة المال إلا الإيه الفخير ولا يقال ولا يعرف نعمة الجاه إلا الاتسال من على الكرسي يلقى الخبر دكات النجلة كلها تجي إيه محاما وفجأة يبقى كل نجلة ولا بوقف فوش فرع. يعني أصبعيات إن المؤمن يعرف النعمة في وجودها لا في فخدها تعالى لنعمة الله على أمة النبي محمد سيدنا <تصفيق> <تصفيق> عمر صعد المنبر ذات ذات جمعة هو بالجمعة وقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم فوق هذا المنبر يقول نحمد الله سبحانه أن سابقنا سابق ومقفصدنا في الجنة وظالمنا منصور له ما عليه يعني الكلام ده ربي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطحينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإسم الله اذا كان فانس عندنا ثلاثة ظالم مقتصد سابق بالخيرات من الظالم؟ قال الظالم اللي سبقت سيئاته حسناته يعني خفت ايه؟ موادينه يعني سبقت سيئاته حسناته سيئاته أخصد جات مظالم ظالم, ظالم لنفسه في مقتصد سابق حسناته مع سيئاته أو غلبت سوايا بصير إذا أتبق بالخيرات ذا اللي هم السابقون السابقون اللهم محسورنا في زمرتنا يا ربنا على نفسنا يا ربنا على الله فعال اللي قال إنه يولى من الحبيب الملطفى مرة بيضعي قول يا كريم العفو شو ما يا كريم يعني يا خاخر بارك دي يا كريم العفو إلا من قول إيه؟ يا حفو يا غفور وخبرك كنتا لكن يا كريم العفو دي على الأذم الجديدة في الحالة فقال جبريل نزل وقال يا محمد اتدري ما هو كريم العف هو يعني كريم العف قال له علمني يا جبريل شوف طابك على طول علمني اذا انا عارف, طبع. عارف. عارف طبعا اذا لوحده جامد عارف انا طبعا عارف سبحان الله انت علمني سبحان الله فقال الحبيب علمني قال ان كريم العف هو الذي يبذل مكان السيئات حسنات ما هو كريم العف اكثر عفو اللي هو ينسى انت بتاعكم يعني ايه ها يعني تمس على الغضب اللي أنا متفتحة، لكن لما تفتح كريم العفو بقى تمس على الغضب أنا عملت فيها فيك وهذا مسح إليه. هذا كريم العفو إذا ترى بناء إيه؟ وهو الغفور الوعدود يعني غفور يغفر غفور يغفر أما الودود يعني إيه؟ يعني ما يعترف إيه اللي جاي يعني اللي جاي عن طريق المغفرة والاستغفار قال يعني له هو له حبيب الرحمن التائب حبيب الرحمن يا سلام الوثنب من الزنب الكامل يا زنب له. يا سلام ها سبحان الله لا تبقى يرفع ايديك ان كان طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبد وان كان عاصيا وقال يا رب قال له لبيك لبيك لبيك, لبيك يا عبد يا سلام من درجان الالان في له بس لهو سبحانه وتعالى من فضله ورحمته ان لا اله الا الله بيقول لك من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويفتل لأمتي الرأم يا رب. يا رب الخالف ويعيع الى ان نزل عليه قول الله تعالى وان ربك لذوما صرط للناس على ظلمهم يا سلام خليف من من الآيات ان ربك للناس على ايه رغم الظلم قال إيه؟ لو الله الناس لما يعمل ايه على من إيه؟ لندابة حلاها والله لكن من الرحمة الله أن يترك. يمكن إيه؟ وبعدين رخنوا الرحمة خلي ملك الحسنات بتاعه العالمين خليه أمير على ملك السيئات إذا أنت تعمل غلطة. عندما نقول أن إيه؟ دع أن يرحمنا وأن يتولانا وإياكم وأن في زمرة المؤمنين وأن ينصرنا في زمرة وأن يتوب على كل المؤمنين وأن ينصرنا في زمرة المؤمنين وأن ينصرنا ملك الشيئات وإنه يفصله من قوة إلّا لديه إيه رقم عاطف. بركة انت تسوّى غلط. ومن أنا مغلّف إحنا كلنا غلّفين. ومن ساعة نفتح لنا الصبح. اللي أن يتب. بلال بتساوي كل. أنا يستنى ولا ها اللي انتظر أن اللهم صل عليه اللهم يغفر لهم اللهم عرف طريقك اللهم الله هم... يا كلام الملايكه بيقولوا لك حتى نعرف الصيقات ويستغفرون لمن في الأرض اله الله وبعدين قال العبد فوق بقى. ايه اللي نفسي عليه كلمة افتح آلة افتح ايه اقرا حديث اتركب كده واستغفر الله العظيم سبحان الله تروح إيه الملايكه بتحاسبك يقول لي انا مش قلت لك لا اله الا الله اللهم فرحه كما فرحنا الملايكه فرحين بتوبتك فبتعرف يرضى على البلاي كام انت نفرض المنسة تروح أتالت الناس كلها الملاكة يريد عليها ايه من الظنوبك دي كلها قطعب استجابة من الصلاة ماذا يعودوا على الملائكة قالوا ايما قال هي بتفرخ بتوبة العظم ها لأمن ايه لأمنة الخامة العظم إذا لم تتب بقى بعد ما مدعولك وانت لا ثابت في غيك وبعدين ما تقول بقى الحرام بقى اكتبها عليه الطيقة بعدين يقول اللهم اللهم أمه كما رمنا ويقول اللي تبع عليه الملائكة اه اللي ايه بأكيه عليه الملكة دعاء الملكة مستجه سبحان الله يا بشرى من تدعو له الملكة الله ما دعونا من الذين تدعو لهم الملكة يا رب العداء والمرت قال اهل العلم تقلنا ابو الدرباء وانت لما تتنى تتوضي وتنعم تنعم بقى تتوضي وتنعم بقى هلقص عدروتك حتى يتصل عند العرض فان كنت ماهرا تتوضي يعني قذي ملكة بالسجود حتى تتصيصك الروح بتتبع في الملكوت سبحان الله هل وإن تكن طاهرا فلا يؤذن لك بالسجود شوف الحسرة على الرسول النم توفضه ليه؟ اللي ينم توفضه ينام على جنبه اليمين ويقول سبحان الله 33 و لله 33 والله أفضل الرحى الليل دي الله بس بس بس بس على ذكر الله. ومن ولسانه بذكر الله أصبح وأنسى وليس عليه خطيئة. رأى إذا منهم غولم لنفسه، أو منهم مقتطف. واحد كده يعني شوي شوي. يعني كثير خير ولكن فيه شر برضه. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سابق ما ماشي في طريق الغرض والسابقون السابقون أولئك المقربون وكان الحسن البصري الله يرضى عليه رأيت يقول, يقول والسابقون السابقون لقد ذهب السابقون لما ده من ده الحسن البصري يقول جاء السابقون اللهم اجعلنا من اهل اليمين أمين رفع الحسن الله يرضى يقول السابقون خلاص اللهم اجعلنا من أهل اليمين قالوا يا بصري الصحابة سلكوا وطاروا خلف المصطفى على خيل دهم خيل متعلمة الجن ودروا خلف الحبيب المصطفى ونحن على حمر معقرة نحن ربين حمير ايه حمير عرضة وحارثها بالبلة مش مرحة طاوي حتى يعني اعمالهم السبعين بيقولوا لحسن رب قالوا لك هو برضه التحلم باب الامر قالوا لأ وقاتك من تفالع قلوا ما دمتم على الطريق فسوف تصلون ان شاء الله لما انت ماتوا بالسفة بس ايه كتاب والسنة اتروح بسرعة تجعلك بالسرعة فليه كنت تكتبوا سنة. كلما أضاء لهم بسوا فيه فإذا أظم عليهم قاموا فالتائيب الهضر يقول أحمد الله أن غالبنا مغفور له ومقتصدنا ناجل وتابقنا سابق يوم القيامة سبحان الله يعني سبحان الله الغالب بتاع أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم مغفور له المقتصد داخل حتاب يصير يوم القيامة سبحان الله السابق ده يدخل الجنه بدون حساب يعني احنا قلنا الناس كام درجه يوم القيامه ثلاث درجات ناس يدخلوا الجنة بدون حساب ها ابو بكر يا كل من أبواب الجنة ينادي على ينادي على ينادي على الجهاد على المنكر ينادي عليهم العلم ينادي على العلماء ها سبحان الله أبو بكر الوهل هناك من ينادى من الابواب كلها يا رسول الله؟ في حد ربنا يا نبيه من الابواب كلها البلا انا بكر انه ان ابو بكر فرقت بقى خلي بالكوا خلاص خلي بالكوا من دي لا كم كلما زاد علم العبد كلما حصل قال كلما زاد تواضعا وكلما زادت عبادة العبد كلما زاد خشيه وخوفا لكن الحبيب يقول إيه أنا أقربكم إلى ربي ولكني أسجكم خوفا لو تعلمون ما أعلم هل يقول لبحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما هنأت لكم حياة ولخرجتم إلى الصعودات تجرون إلى الله في السماء وحق لها أن تقفت ما فيها موضع أربعة أصابق إلا وفيها جفحة ملك ساجد يتبّحوا بحمد الله حتى إذا خزروا أمام الله يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدنا تحق عبادتكم الملايكة أعدين للهار سبحان الله يسبحون لله ويحمدون الله ويبقون الله ويبقون الله. الله ربنا العبادة بتعيشنا في الأجين سبحان الله لا إله إلا الله فالعبد مننا سبحان الله يعني أن يعرف أن هناك هناك يدخلون الجنة بدون حساب أول مؤمنين يأخلوا كتابه بيمينه خبر من خطاب الصحابة قال الله الرسول ليش أقدروا ليه و أبو بكر رضي رسول الله عجبا و أين أبو بكر قال عجبا لكم أنتم أتريدوني أن يقف أبو بكر لحساس ده سلام يعني ما بقى. ده مجبت سبحان الله يعني واحد لا إله إلا الله بالله عليك يا شيخص أنت ترى القصف والتريخ وتقول لي يا سلام لا أنت لما تتناعم في المعاني تعال انت مكانك خليك أنت مكان أبي بكر في يوم الهجرة واحد عارف ان اللي رايح معاه ده مطارد ومركوب الحرفة بتاعته ده لو استاد عمنا في الاسل ذات للسؤال في الاسل بقولك يا ابني انا سيك ختمة عد السيخ بتاع ده اللي بدا كل شوية اتحبوك لأ هميش تقليه دهان اخليات كتيره بعدين دهان اخلي جوده اهد خوف وزارة دلوان بس راح لجات اله. خلياله ابو بكر سبحان الله العظيم راح لا اله الا الله بكى من سيدات الفرح وهلنا عارف ان اللي كان يجوه هو في رحلة الهجرة انه هو ماشى قدام الحبيب هو رجع وراه، وماشى عن يمينه وماشى عن شماله الله ابي باقر مالك الحال قال لي يا رسول الله هتذأثر الرصب من خلفك ان الناس متعقسلين يعني فاقفوا او اثيروا خلفك لكي تجيء الضربة تصية لنوتي نوت واحد اما بموتك انت نوت امك اللي اثرها يبا يجي من قدامك احتمال يكون حد مستنين لما ده هجي على اليمين احتمال يكون حد وهكذا لما يوصل الغار ايه اللي يحصل الانتظر يا حبيب الله المطرط ما اينه هتوب الاخبار ايه جوه احتمال في خدف واحد اخر ضرر الكهف غير مناسب لان احنا واحد فيه فانه يدخل يلاقي الكهف كله شقوق لما احتمال يكون في حداث الهدف توبين بقى من لها بالمسافة بنبقى عربيات عربية وقاعدين وعندنا مزار سواء ها على سبحان الله فالمسافة طويلة وهو الرسول رايح حرس بالجمب لا إله إلا الله في رحلة ما ولا غير ولا للسرعات المقيافة اللي في ها ما يا الله, سبحان الله. ما لا إله إلا الله هو سبحان الله ثلاثة وخمسين سنة وعذاء الدحوه ومطارب فسبحان الله لا إله إلا الله يفر ومض ويطلع يطلع واحد منهم ويقطع خير في الثوب وفضل الجحش قال له راح حط رجله فيه الاحتمال لو في حاجه جوه يبقى انا ايه شدته برجله ادخل يا حبيب الله ان الغار خلاص راب امانه فدخل سيدنا الحبيب ايه اول اكره قاعد سدد رجله وسدد الجحش الحبيب نام على حجر ابي بكر وغطى في النعام أكيد على ما حفوك يعني إن العين لينة نائمتان ولكن القلب يغضب مع الله رب العالمين، دي طبعا كلك على سنز في الموضوع. إما بقى مجرد مذكر يعني الحمد لله شاء الله. فالمخاض الله عظيم. أتعرف الجوز ذاته حية؟ إتحدى سبب كده راح تعابض يا مؤمن ده بيجي نحلة في الصالة بنقص نفسي غور الصالة. محلنا كتير عنده لو على يا من جبتوه ليك ما أمضوك كذا يمين وشمال عن الزال سبحان الله لا الح سيدنا الرسول إيش كتم الألم لكي لا يُقبل الرسول يا قوة التحمل دي أكيد ما شاء الله الناس عايشين آبداً إيه يعني عايشين كذا آبداً أبقوا سنة مع أصدقائي التاريخ والحضارة يعني مش متبوطة طويلة متآلات السنين سبحان الله فلا إله إلا الله تنزل جلد دموع من عينه على وجه الحبيب مثبت الألم عاجب فقال سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم خيرا على ابا بكر هل يا رسول الله في حاجه على فسيدنا و... انتهت. الحبيب بايده كده خلاص انتهي الحبيب ده يعني انت اللي خلى اللي خلاني بديله اقول لك انا اقول لك وانا اقول لك لازم اقول لك لازم اقول لك لازم اقول لك لازم اقول الحبيب لازم ثم رفع وزهاه للسماء وقال اللهم اجعل جرية ابي بكر في الجنة بدرجتي فقال جبريل اجيبت الدعوات يا رسول الله, الله. ورد كل ورده الوطني وليه يا ليتني كنت سعرة في جمز عبد المؤمن يا سلامي ابو راك يبقى كلما جاد علم العبد كلما جاد ايه كلما جاد ايه العبد جاد ايه كلما جاد خسيته وخوفه ليه الذين يوتون حتى وقلوبهم وجرة الوجه يعني ايه؟ قال لهم هم بيصلي ويقوموا ذاك وخايفين ان ربنا ما يتقبل والذلك الرجل راح يصرر على إبراهيم أدهم و بعدين دخل عليه في الجامعة كين إبراهيم الناس رمسول عليه ده؟ هو اللي باكي القدام ده فقبل قاعد الرجل إبراهيم ناسم خلص جاسم مع الناس وراح نصلي بهم نغرق و راح نتهمل الدرق و نصلي بهم العسل الناس تبليلت عليه و انفضلته و راح ناخد رقمه في المسجد وقف يصلي ك قبل الفجر بشوية ورامل قاعد ايه مراقبه ابراهيم نادا قبل بشوية راح قاعد سند كده ايه من النوم شوية كده بعد ما حتبت عليه كده اللهم اني اعوذ من عين النوابة وانت يا ابن يا حج محمود وبعد ما حج محمود انت بضغطة. سبحان الله واروم انت لو حسيت ساعات نور انت يقول لك لازم في انا اتعاب بالنسبة الاربعة وعشرين ساعة واحد لكام سياد يعني عتل ها لو انت عيت من عمرك ثلاثين سنة اه سنة يبقى انت منهم قديب اللي عليك مش عيب يا افوال انت عشرين سنة ايه والله مش عيب منهم 15 سنة عاية اخر مش ايه ف... انا كنت 15 سنة عايز. وكلنا عيال الله والعيل الذي يعال يعني كلنا عيال الله المهم قامت الحال الله أنت قد خويت سنوات عم الخوضة مع ها وعشرين سنة نوم بيهو كان خمسة ثلاثين وعشر سنين فوضى بيهو كان فارجح كان من السسين خوضة سنة الله عندي عبادة يا الجيل وقالت لما اتبور عليها سيئ الاسرائي وهو ربنا لو جاء حظكم لو يعني لو انت هاي أنا للدد بك القوة صلت لا كنت رحضر جنوبك لو جالك جلال كنت أتجي تتجي تعمل ايه رحال الله حد كنت بذكي أنا عاصلتك المال. ها يبقى تكتبع انت من الايه تكتبع من الملدى الحفظ لك الله قال ايه قال انت لك يعني اكبح جناح نفسك اياما ونعوص نعيم الابد كله. يعني قال لك الله انت, لك أقربني أنت بغطيك سبحان الله يعني سماوات مجنة عرضها سماوات والأرض لا إله إلا الله وذكت إيه لجاود بإيه أغرب منه يا ربك كاف شفات الميزان الميزان الميزان الميزان ده إديه هاي شفته هو تكع السماوات والأرض قلت بقول عيّة قلت بقولو بتحياف ليه يا نبي الله قال له من أين قاتل حسنك لأملاقة ها قل لي راح انت لما دار يجين لك جرك كده وليه. هم بيقول لك خطلنا سياب زيه وجايل لك بتاع عزر ريكس الطباية انا وكذلك انت هو جايلنا لقول لك يا الله طب الكفة دي كلها جميلة دي بحسنان. سبحان الله فقال الله يا داود هذه الكفة أمياؤها لعبد بشق تمرت تصدق بها مخلفا من أجل شق تمرت تسيق نفسيها رحمة الهالي لا يلاقي إلا الله لكن لما لما رؤيا بعد موته فتنبيله بيقول له مجاوة يا إيهام قال له احمد الله رب العالمين مجاوة أيضا قال له بعلمت قال له لا علم مين قال له بعاملت قال له لا عامل ده الرطم يقوله ما حد يشانجي وعمل أم النجاوة بايه البكالمة اللي كنت أقولها كما بطريقة الميزان كبير انت قد تستهيل بها سبحان الله كنت أقول عندما أرى جنازة ميت سبحان الحي الذي لا يموت كما بطريقة مين في الميزان سبحان الله لذلك هو صلى الله عليه وسلم عشان نقرأ الحديث في معناه وفي حقاه عليه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الليذان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مين يتعب بإيه برسي دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العبيد وتعبنا الحبيب لما دخل الجوائرية الله يرضى عليها أم عادتهم سبحان الله سبحان الله وتنقل لكم هنا وترجعوا في الحمد لله الحمد لله وت... الله أجبه وهكذا بتاعد بالنور فلا بتاعده ايه قاعدة من بعد ما تصدف وراك يسقط قاعدة بسردح لجهات في سمطرة تان تبقى البرك بين العالم وغير العالم قال انا بقى قولت كلمتين يعدل ما ذكرت انت منذ انجلستي تعلمني يا رسول الله قال قل الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ادري هذا عدد خلقه ايضا انت لا تبقى وزله عرشه دلت السماوات والارض وما فيهن بالنسبه الى الكرسي كحلقه ملقاه في ثلاثه والكرسي بالنسبة للعرش كحلقه منخفضة ثلاثه والعرش بس، آه ها سبحان الله يا رب عظيم هذا دخل، ها والربا نفسه لما يرضى ربنا هل الله منتهى؟ اللي قال والله والربا من الله أكبر، ها؟ في الجنة يوم الجمعة ربنا يعدنا وإياكم ويدخلنا الجنة بدون سلقة عذاب يوم يوادي يوم الجمعة لأن في يوم جمعه في الآخرة بقى فيه في الخميس في معرفها بيعرف الايام ازاي بالشمس هو الشمس والقمر كعاقب الليل والنهار طب في الاخره لا ولا ايه ولا القمر فيها سمسن. ولا عليه مفيش دا كده لكده. سبحان الله لما تبدل الارض غير الارض والسماء خلي كلها دي ليه انت ليه ما في سبحان الله انت في يوقف في لا تلبس بمشوار أعينك فغمر. بتوبين في يوم في الزيارة لا ينتفك ناس سبحان الله. ليه لما تعبي في الآخرة. ما فيش كلام. حتى سبحان الله يا عظيم يعني يوما ااا سبحان الله أنت تحب تصلي والله لا لك الاستراحة عبد الله انت تحب في الدنيا ما تصليك رسالة. رسالة؟ سبحان الله. والله أنت أي طلب انت عايزه في الجنة؟ في انت في الدنيا لما تقول طلب شيء تنادي؟ يا ولد يا بنت ها؟ هات نادي كل هات نادي طلب. هاتن في الجنة. أقول سبحان الله. و انت بتتمنى حدث مخك و انت قاعد حفرد دعواهم فيها ايه سبحانك اللهم اقول سبحانك اللهم يجيبك المتعين سبحان الله حتى ان الاعرابي قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلي الرسول كده متضايق شويه جمع المنافقين بقى عمل مشكله وحديث حديث الاسك وكده انا عايز ابحث الرسول وكان لسانا صلى الله عليه وسلم قام قال لك في الرسول زعلان بدوره قالوا لكم جبنا لا تحل بينها وبين رسول الله فبالك يا أخي أبحث أبحث قال يا رسول الله أليس في الجنة زرع قال رسول كده ليه الأعراضي ممحوها لقيته كده سبحان الله قال له فيها زرع يا أعراض قال لي لا يعني زرع زرع نزرعنا يعني زرع نزرعه زرع نحو قال لقد استأذن رجل ربه في الجنة في أن يزرع خلينا واحد من الالهه دي قال لنا على جدره لو في ما جاءوا فاجن له ربوه في السقف هو بدل حاجه الملائكه اللي وضحوا بدور منطقه بقى مثلا شوت ورا وقول صح اخذ زرع هو بيزرع من هنا عقبال ما رجع اخر الدبر الحظ ليه الايه اللي زرع ايه لا ما وصلح صبر فجعل يجمعه في حجره وهو في النوم كله لا خلي بالك انت فجعل يجمعه في حجره فقال الله سبحانه انا يرضيك شيء يا عبدي فالاهرام كده رفض الرسول العاده ع فين تبدا بيها هل لا بد ان انا الله من اهل المدينة فاحنا لا بحب الزرع الرجل الحثري اللي بتاع اللي عليه ده اكيد من اهل المدينه اللي هم بيحبوا الزرع والايه والبتاع والي بتاع الله صباحك يا رسول الراجل الاهرده عايز ايه عايز يروح صلاه الجوم صلى الله عليه انا واثق بتحكيلي عن مسيخ الدجاج الايو يا راجل هل انت اللي بتقول انه هيجي بعض اثناء الجنة والنار وجنته نار ونار وجنة قال له ايه قال له اني ان الأطمي السربة هتكون مقدرها في ايده هو قال له اه قال له طالح ما رأيك يا رسول الله لو ضربت انا بيدي في سبيله الفترة اللي عملها يا المسيح البنجار يعني فأكلت وحبت يا ثم تفرت به واملت بالله أضحك عليه أقول يا عم هادة الأول وضع أكل فقال عليه الثلاث والسلام متبسلا بل يغني الله بما يغني به المؤمنين الزاج سبحان الله صعام المؤمنين يومئذم التفديل والتحميل والتنقيل يلهمون بي كما تلهمون النفق إذا أنت تلعب النفق سيد الشيخ والزرقين يوما لو حصل الدجار الله أن قبل الدجار على الإسلام سبحان الله لا يعلو المسيخ الدجال من إيه ودرجت أن الحبيب المطرم يقول يعود الرجل إلى بيته فيربط زوجته ويربط أمه ويربط بناته وأقاراته لكي لا يخرجن فأسلعن المسيخ الدجاه ليه رضو الله؟ لأن أكثر أتباه المنافقون واليهود والنساء طب اليهود مهارفين مع كل نعم والمنافقون مهارفين طب النساء ما يقول لك موضة سمعت على مطف المسيخ الدجاه وهو مع هذا الزمان بنتلون بنتلون. من من عن بتاعة بتاعة على واحد ايه خلي بالك ما اكل ما لا اله الله زمان كانوا يقول لهم بنطلون يعني بنطلون من يجيب كان من الجيب جبت جيب بتعمل جيب جيب يطول زي الدمية بتاعة العروسة بتاع على المسرح وقاعد ايه من دارين في الشال بيرقع بيحرك من دارين يقولوا طوله طولها اصغر انت نادي الموضه احمد عنده سبحان الله لا الله كلنا في عندما يفتح قرن المسيح الدجال لانها طبعا المؤمنات غير كده المؤمنه الصادقه عارفه ان ده راجل كذاب ونصاب او مخلوق خلقه الله وللفتنه ثم يرسل الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال ويقتل الصليب ويقتل التنجيب ويدخل على المسلمين في مساجدهم داخل الى جاء المسلمين عليه ايه معتصمين بالله ده المكان الوحيد اللي بنعتصم بيه عندما تأتي الفتن سبحان الله عند ظهور علامات الكبرى المكان الوحيد للمسلم يعتصم فيه هو بيت الله فيدخل المسيح عليهم من الباب فيريد الإمام أن يتأخر ليصلي بهم المسيح عليه السلام فيقول المسيح ما جئت اماما وإنما جئت تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليصلي بكم إمامكم الإمام يصلي ونصلي اصلي لأننا نتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يرسل الله سبحانه يأجود ومأجود ويوحي الله إلى سيدنا المسيح أن يحرج بعبادي جانب الطور سيدنا عيسى يأخذ سوى المؤمنين للبقيين إلى جانب الطور ويجي أجوج ومأجوجهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ويشربوا من بحيره الصبرية ويملأوا الأرض فتادا فيدعو عيسى عليهم فوارا معه فيلقبونها بالنقص في رقابين تجيهم كده زي يعني حتراث او جدان او مرض جلدي اللي هو ما يجوج وما يجود فيفضحون فرثا ميتين يعني كلهم فيملؤون ثنهم الارض فيرسل الله طيورا لها اعناق كاعناق البخت الحديث انا بقى في الحديث اللي أقول دي ده في الصحيح ده كله ان الله فيرسل الله طيورا لها اعناق فتحذرهم الى ما ساء الله ثم يقول الله بعد ان ينصر المطر يا ارض ردي بركتك ارجع البركة تاني زي ما كنت قلائف اول ما اخلو ادم بقى والنهنوب المعارض فتكفي اللقحة الفئام من الناس حلبة اللبن بتاع الجموسة والبقرة والناقة فأفضل مدموع اللي زي حالاتنا تجيب تمثيله ولا تقول لي بقى يا فريسيا ولا لا دي مجد بركة ترجع تاني بقى هاوة. وتكفي سبحان الله يستضل الفئام من الناس بقحف الرمانة نص الرمانة جلب الرمانة يعني العشب طعيسها لو أشرب الرمانة الصاف وحطيته كده نستطيع اللي كلنا بنبلها إذا رمانة جي يرجع برا كذب ويلعب الصديان بالحياة فلا مضروهم سبحان الله العظيم ثم تهب ريح طيبة تقبض المؤمنين من تحت آباظهم فلا يظل على الأرض إلا لقع إذ لقع يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة متحد الله يعني دي كده إيه نص النص حكيته على ما استمعتيه ربنا يغفرنا ويرحمنا نعود لا الى القضية اللي نتكلم فيها ان كلنا بنشغل بالنعمة عن المنعم ولم تنفيده ولم تحلو من لا يمسى لا اله الا الله وما كان ربك نفسي الثاني فانهنا مش وطقين في العمل اننا اغتررنا بطحبة الصالحين ولم نقتد بأفعالهم كل يقول لك شفت الشيخ فلان شفت فلان شفت بضد الشيخ فلان يا سلام على أبو بكر السلام على خالد بن احنا بنبهر بالتاريخ ونبهر بالسيرة ونبهر بالقبر فلان الفلان حصل كذا وفلان الفلان حصل كذا ولكن سبحان الله العظيم لا نقتدي بأثاره وأفعاله غير عن أقرن بس لكن من الواجب أن أقرأ به بالأفعال فتعالوا من الاهم أنا يهمني ما همني ان انا أقرأ عن أبي بكر كذا وكذا ولكن من الأهم أن أقرأ عنه واطبق ما كان أقرأ سبب عدم توفيقنا جميعا في الأعمال هي الانشغال بالنعمة وإنسان المنعس الاغترار بصحبة الصالحين وعدم الاقتلاح بأعمالهم سبب الثالث السبب الثالث الرغبة في العلم وعدم العمل به كله يقول لك خضرت الدرس طيب عملت ليه بالليف الثالث والقضية مش حضور الدرس طبية ماذا أقضت من الدرس فاستفدت فصنعت فعملت ليه لأن من عمل بما علم من عمل بما علم ورفه الله علم ما لم يعلم يعني اللي يعمل باللي ربنا اللي يعمل باللي ربنا اداه من علم ان ربنا علمه هو ما قراهوش ولا يعرفه ولا سمعه لذلك ربنا سبحانه حياته في قضيه موسى لما خطب في قومه خطبه دليغه فبكى بنو اسرائيل الحاضرين يعني وبناته لما يعيطوا ها مش صعبه يعني ان واحد يبكي بن اسرائيل هو يبكي على جنيه بقى على تعب بس لكن الورك ما كانتش قصه صعبه جدا فراجل سال سيدنا موسى من أعلم الناس يا موسى سيدنا موسى قياساً لكيه يعني هو النبي الرسول الكريم يجب من أعلم الناس قال له أنا سيدنا موسى راجع نفسه قد الله يكون في حد أعلم مني وهذا قال يا رب من هو أعلم مني فنبدأني عليه قال له الخبر أعلم منك قال له ايه يا رب ده قال له نكعم في مجمع البحرية قال من القضية علشان ما تغطرج الصالحين الصارحين او تحضر الدروس واه را موثى مع تلميذه يوثق وبعدين جلسوا شويه يريحوا ان كانوا مش طاقوا وضب على الله عملوا الرحله فسيدنا موسى يقول له يعني فلما جاوا قال لفتاه: فتاه غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نفق قال له يا خبر يا ترى قعدت اوينا الى الصخره الان اللي عندنا قال له اني نفيد بحوت السمك اللي جايبينها معنا المملحه دي والله المقليه والله المشويه سبحان الله نزل في البحر اتخذ كبيله في البحر فالأول قال ايه ساربا وثاني مرة ايه عجبا الكلام مش كده في القرآن وخلاص. القرآن كل كلمة فيه لا تصدع إلا في مكانها ولا يصدع غيرها مكانها سبحانه فرحب الله سبحانه وتعالى اعجاب القرآن بقى إزاي قال ايه وإذ قال موسى لفتاهنا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكوبا فلما بلغ مجمع بينهما نفي حوتهما واتخذ كبيله في البحر صاربه لأن ربنا اللي بيتكلم، فقبيلة المعجزة عند الله مش معجزة لأنه قدر على كل شيء، فخلاله تقرب كده سبحانه. مين ما يتكلم بقى؟ قال إيه. إني نسيت الحوض وما أنسينه إلا شيفار عن أبراه. تغرس براه في البحر إيه؟ عاجبا لأن عجب النزل مين؟ بنحن لكن بنزل ربنا إيه؟ مش عاجب صح الله توحد الله. لما في كتاب الله وانت وأنت أخذ مش مش أي عاجب الله؟ الله يقول الله. ساربة في ما فيه حاجة اعجاز لانه هو القادر عجبان بالنسبة لي نحن انه شيء معجب سبحانه وقال العظيم رك لا اله الا الله سبحانه وقال العظيم في قصة تلاقي قضية في القرآن برضو وانت تتعرى كده بيلي اخذ ليه متكبات في القرآن غريبة ايه في قال عمران رامض ذكر زخير جعل لي آية عن رفح عامل يعمل قال يا ذو تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزة ماشي دي يا علف مريم كده قال رب جعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال ثوية شو لا مسايح ما تُوبّحوا لنا ليالي ولا ايام اليوم في اللغة هو النهار اليوم في اللغة هو النهار طيب والليل دائما يسبق النهار الليل أفضل كنت كله كالليل هم يعني إن التواصل الأرض كانت رسحا فتتقناهما يعني كانوا مأقلين على مهضة والمه ربنا راح فتاحهم كده نواب فالأفض في القبيلة الليل وليه السابق للنار صحان الله وقد دار جدا والثور المكية سابقة للثور المدنية سورة ماريان مكية ولا مدنية؟ مكية ما سورة ماريان؟ ايه ايه اذا كانت تنسيته علوم القرآن لذارتناك ولا ايه المكي كل ما نزل قبل الهجرة ولو لم ينزل في مكة والمدني كل ما نزل بعد الهجرة ولو لم ينزل في المدينة ركنها على جد اه خط ما تعاش روح انا خلي ايه خلي معايا في الوقت المكي سابق للمدني خلي بالك مريم مكية وقال عمران مدنية فالليل سابق النهار فجاء ذكر الليل في المكي وجاء ذكر النهار في المدني كان خلاص ما انا ما تدير والله برضو والله ما تدير بالك ولا تنهر روح أنا ارى عس عليك المهم ابو القضية القضيه سيدنا موته قال راجل حل واتخذ سفينه في البحر عدن الامر اللي احنا على تاريخنا تصطاع اسمع الكلام الجميل بقى الثواجة ده عبدا من عبادنا يا سلام على من عبادنا دي مثل من عباد المادة والعباد الزلوجة والعباد, والعباد المنصب؟ لا من عبادنا من عبادنا ها آتيناه رحمة من عندنا رحمة من عندنا قالوا علمناه من لدنا علما دي قضية بقى كم يبقى العلم كان نوع العلم اربع انواع علم تلقيني وعلم تعليمي ها؟ وعلم علم تعليمي لدني وعلم بالقلم وعلم بغير القلم علم تلقين الادم وعلم ادم الاسماء كلها ربنا لقنه الاسماء الاسماء جي اسمها كذل دي اسمها كذل تعرف دخل في مع الملايكة خلع الاول او نجح وهم مع لم ها ها ها هو تفوق بلاش حجاز نجح ومعه يقول لك الشيخ آل الملايكة فيه أنا بقول أن آدم أو البدر نجح من انتحال لكن ما تحملنيش ما بقى في الكلام لأن فيه أولين كتير وبيفصلوا كل واحد على هواته يعني آدم تفوق بالعلم الذي آته الله له هذه علم تلقين لآدم وعلم لدني لمن يعمل بما يعلم من عامل بما علم ورقه الله وعلمه ما لم يعلم يدي له علم اللي ما يعرفه هتبقى وبعدين في علم تعليم بالقلم كلنا يتعلم في المدارس بالقلم وفي علم بغير القلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه كان لا يقرأ ولا يكتب لكن كان ايه يعني كفاه وفخرى ان كل العلماء سبحانه بالعظيم يعني تلاميذ صغار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعيد لأقول ما قلت من قبل وما قلت في محاضرة سلوكة ربما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم للامم المتقدمة أستاذ علي وللأمم المتأخرة الضعيفه هر رحيس هو للأمم المتقدمة والتاس يقول لك لما توقف دورة المية على السنة الطبيب الأمريكان اللي ما حاجة عن السنة يقول ليه على السنة شوان توقف دورة المية ألا تقاريف السنة لا سبحان الله دي سبحان الله. السنة فيها دي سبحان الله لا إله إلا الله أو تفيقاءك في ولو بعوض قسف رفع الإناء بتاعك ولو ما تجدش رفع اطل العسف يمكن يسيب أنا رأكم أو نار. نسألش حاجة ونعرف الليش. شوف الليش. شوف ال. حتى رؤسنا يدور على الأمن بالليل بتاعنا. هالطفل نور. عندي. الاحتمال اللي يحصل نفسه ربي يحصل. زمان كانت اللونه بالليل لحظات جزية كان الحقيقة وصح. فرتبه حريف حرين على رقفص الأرواح بالليل. سبحان الله. واغلقوا وأوقئوا أثيقتهم. غضوا الحوائط سعيدة. ها. وأغلقوا أبوابكم. فإن السيفان لا يقود ما يقود. حاجة انا ولا يعرف حاجة من ولا يفتح باب مغلق يبقى استغل الاساليب قلت لي نبقى نفتح غلبك على الله ويبرخش هنا ايوه ايوه خش خش ليه سبحان الله ودي يعني اعظم من بيت يعقوب عليه السلام ايه المهم اتيناه رحمه من عندنا وعلمناهم من اللي عندنا شوف بقى الطواغى بقى. بقى رجعنا للكلام كلما زاد علم الانسان كلما زاد ايه طواغاه سيدنا موسى يرد بادب كده هل علمنا من يعلمك يا رشد هل اتبعك هل اتبعك ها؟ على ان تعلمني مين ما علمت يا يا سلام ده واحد يجير سيدنا موسى أقول شوف يا ابن أنا بقى موس يعني الكامس عايزة وأنا أغنى عن التعريف ها؟ لا الله يقولك. في جانبه طرحكي يقول لك أنا مؤفرة برحيتها في خبط الجمعة النساء أوه أوه خير إن شاء الله إتن تعرفني الأول ها فهم أنا الأستاذ الدكتور نسعر هل ناسيدي؟ هل ناسيدي؟ هل ناسي بالفوق هل ناسي الحرام إنهم اعترض الخلاص ونستمعها يعني وانت لازم يعني اتقديم لي وانا عينك عندي سبحان الله انا لا املك ان عايز. سبحان الله المهم سيدنا متى بأذك هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشاة سيدنا خبر عاجل ديه درس بقى في العلم كمان قال له انك لم تستطيع معي الخبر اشكر وحما تنفعك وبعدينش يسيبه بقى قد يقول سيدنا متى تأت ولنا قال له وكيف تصبر على ما لم تحب به خبا ازاي تفكر حاجه تحصل غلط قدامك مش انا عارفك عارفه كل ما تشوف حاجه غلط حب وما دام دايما كده مثل ما ربنا ارى الملكوت سيدنا ابراهيم اه فذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليخذها من المتقين فلما راى ملكوت السماوات والحجب فدي واحد بيسرق هل يا نفس يا ترى هو سابوا بعيد قوي عنه طب ربنا كتب له الحجب ها ربنا الله اتظن ان ربنا ما انزل عليا يا رب الصاعقه راحت الناس وصاعقه على راجل كان يوم لواحد يركب الفاحش. أنا مكرم يا أنت أنزل عليه صعق. إبراهيم. لا. ما أنت كذا؟ قال لا. خدعني وعذابي. من سال إلي منه فأنا حبيبهم، ومن لنيت فإنني طبيبهم وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. أنا شاف البلاوسي كل يوم ساكت. أنت لا لما الأم رهيب إيه لك أنت رب دمت تعرق ترتب على العالم. بقى. سبحان الله. يبقى إذا الإنسان مننا إنسان، ولكن الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه رحمه. وكيف تصبر على ما لم تحض به سيدنا, برم... سيدنا موسى بلدك قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا ان شاء الله بين صابر ومش اعصي لك اي امر تقول ياكل عليك ثاني شرقت انا لا يجد سبعه فلا تستغني عن شيء حتى افلس لك منه ذكر لما كلها احده مش مضبوطه معك اشكر لقد اقول لك بس مين يخبر مين هنا بنت السفينه ناخدكم بلاش نعديكم نحاسبكم على الكارو جماعه ركبت السفينه باللوز لو الخبر احمد بتاع جنبه ابحث انفتح كاتر قاع السفينه لو انت هغدا المركب لان ممكن لو انت واحد ركبك عربيه انا وصلك البلد تفضل البلد وصف. ما يا بسمان. يا بيه ولا الاسم سبحان الله بعد ما يركب بلاش بقالك تروح ما تكلف في تتدخله ها؟ ما كفايه ما كفايه الراجل على كده، زي ان ما الم يا قال له اقل انك لن تستطيع انا مش أول. انا قال لا بما نسيت، يا اخي عديها دي لا, لا من هذا طريق من هنا اصلا جسمه ده هيجي لك عاد بيلعبه راح خضر نادي على وركس تعالى ورك وراح مدي في ها الود نزل مخلص سيدنا موسى كده اللي مش فيه. سبحان الله قتلت ناس للذكيه كان بيغير نفسه ايه اللي لا ولا عندهم ولا ربنا عارف ب... سبحان الله الاول قال له ألم اقل انك لن تستطيع جيت المره لونك. قال له الم أكل لك. انك لا لأنه متأله أقول لك إيه؟ إن سألتك عن شيء بعدها ثلاث صاحب إن اتجرأت تاني وعملت انت حاجة قدام أنا ما بنتاجه وسألت رأى عمد فن من الندرة قال له ماشي والذات أهل العلم بقى قال له ما تبقاش تنزل نفسك ها؟ بسروط انت مش هده لأن الرطبي هو ليه؟ لو صبر أخي موسى على الخبر اللي أرانا الرجل من عجائله الكهير كان مرانا بقى تعالى بالهيئة لكن هو مفضوص بقى جب الثالثة بقى خبطها على أبواب بخيل الي اكلوه انا مجيش اكل قرشور مفيش معين طب اابدا فقعدل استرياحه من كل الرحله بق ليه الجدار ايه يكل. إيلة معاي. إيلة معاي. قالوه. قالوه. قالوه. ما يكله ايه لات معايا ايه لات معايا قلوه ايه له معايا ايه ياخي التعديل ايه قاري يا بخيلة ولا انا طب يا ايه خد اجرا لو شئت لا عليه اجر لكن هو هذا صراخ بيني وبينك كنت عارف ايه ليه تبقى؟ يبقى ايه لا إيه؟, إيه؟, ايه يبقى ايه سبحانه الا تغتر بقبضه الصالحين وتترك الايه ال ال ال السبب الثالث ان احنا في اعمالنا اننا نسرع الى الذنب ونؤخر التوبه كل واحد مكتوب يا اخي ده يا راجل رب يسر رحتنا بالنبي فايش يوم الله يعني انت مقيم على وسبحان الله يموت اللي يعتقلوا بالمعافية على الانسان حتى تصير قطعا له الورسلة الإمامة جاء الله يرضى عليه كان بيحكينا عن راجل ولياله في سورة خاصمة كان كل ما هو قاعدين على شطرانك جيش ملك مات الملك صحي الملك ايه قاعد الوزير فجيه يموت كان يقوله زمان على الملك الشاه ها والنبي بيقول صلى الله وليطلب أسوأ الأسماء عند الله شاه شاه اللي هو ملك الملوك ولا ملك للملوك الا الله اما اخيرا ما اسمه مشاهد شاه رضا بهلوه طارق بهلوه المهم سبحان الله كان بركه ما بتحته ذهب اين ذهب سبحان الله يا عبد الله لا اله الا الله سبحان الله بقى العظيم الله يا عبد الله سبحان الله العظيم عبد الله فالراجل بتاع السفرنج ده يموت ويقول لا اله الا الله يقول شاهد مات الملك مات وهبرك قول لا لا حول ولا قوه الا بالله لانه غربت على ايه المعطف ابن كل الوق كله بيقفل ايه في لذلك المؤمن ده احنا بنضرب المؤمن والمنافق الفاجر لما يجيله تحت المد بالضبط ده لا حتى بشره وانا لوه لو انت متعود منظر المستشفيات ودخلت بكده عملت لك كام عمليه ده قوت ان انت عادي لله أنا فوق ها ده لكن تعالوا اول مره اتكلم مستش اول مره يعمل عمليه اول فراغ في العربيه حط لها الجرسه اللي في الشنطه هكذا الانسان عندما يموت لو, لو مؤمن هو عارف ان العالم العلماء وضحوه له في الجامعة وعطوا دروس العلم وعارف بالتفصيل يحصل له ان الساعه تطلع وتطلع الروح عارف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الثاني بقى بيقول لها ايه ده ايه ده ما من <اسم قد بينا فيهرد> لأنه عاش على الشرك كتور حياتي ما توحيد الله؟ لا إله الا الله يبقى الإسرع إلى الزم وتأخير التوبة مضيح تصير السبب الرابع من أسباب اغلاق باب التوفيق أو السبب اللي عادية ما تحبت عليه قوي الإغلاق التوفيق إقبال الدنيا أو إدبار الدنيا عن الناس وهم مقبلون عليها الدنيا بتدري الناس راح تجري وراها عارف انت لو جريت من الدنيا تجري وراك ولو جريت منها لو جريت جراها تجري منها يا دنيا ده حديث خد من استخدمك تخدميه ومن خدمك تستخدميه الدنيا اللي يخدمها تستخدمه عند عندها واللي يستخدمها هي تخدمه لا الله وكم من الأناس جدهم المناطق وغسلهم البعثات وغسلهم الفلوس هم أسين ببهم ومعتزين بالله واللي بيجروا على المناطق ما يقول ها كيف هو بيجر سبحان الله لن يأخذ إلا رزقه يقولك إلا ما يكتب له وإلا ما قدر له وسبحان الله يعيش في الدنيا مفروض لا إله إلا الله الله الدنيا مدبره عنهم وهم مقبلون عليها وبعدين ألوى الآخرة مقبلة عليهم وهم غافلون عنها الاخره جاي علينا ليه لان انت كل يوم يعدي تخيل انت الدنيا والاخره تخيلها بالماده كده مصر واخندريا القاهره اسكندريه كلما اقتربت من كلما إيه؟ عن القاهرة. كلما اقتربت من كلما إيه؟ دل... كل يوم كل عن الدنيا بالآخرة يعني قضي من ساعة ما تولدت وانت مالك تهدم في عمرك تهدم في عمرك وانت بساخد بالك لكن هو العقل ايه ؟ اعدي ابنة امال ابنة امال لا اله الا الله مع انها هذه الامال لو تكثفت لك تكثفت عن عدو في سيابة صديقك سبحان الله تكثفت لك الدنيا ايه ؟ زمال الساعة ومن يأمن الدنيا يكون مثل قابض على الماء قد خارك في فروج الأطابع اه فروج الأطابع يعني انت لو تكثل المياه فيها فيدك لا سيدي. لا سيدي ونوزيلك قبل كده عن الـ الـ القضية سيدنا عيسى عليه السلام وذكرة بيها دهان عليه وعلى وعليمنا السلام والسلام أنا قللت عليك ولا إيه يعني تمام شوية أحنا في رحمة الله هليل الجمعة بقى وانت يعني هفترق مني بكرة إن شاء الله كنا منها للجمعة حارضا يا عظيم تعيدنا عيسى مثل للقناع مثل الاغترار بالجنيا مع تدمير من فنانين وبعدينه السيد نعيس بيصلي ما تروح تى جدنا غدا او عايز ناكل يعني اكل فرح الراجل جاب اكله وثلاث كردفة ما احسر على يده سيدنا نعيس هو يصلي لمح الراجل قال لي ما تصلي لمحه وجاب ايه ثلاث كردفة سيدنا نعيس بيصلي الراجل راح واج blir سيدنا السيد نعيس بيصلي هيا لنعم سالوا ياب السيد نعيس له قلم يكون هل ثم كانوا الثين دول كانوا ثلاثة، والله ما كان إلا اثنين، اخي دم واحد غفته نحيفة، واحد زحلات، لكن دموه ليه تمام؟ طيب، بلاش، دلوقتي، تعالى كده نمشي شوية، نمشي شوية، ليه حطيع من الضدات جاي، قلنا عكس ما على خطط، الربي من الضدات، قلنا عكس داب، وتسلك ها؟ بعد مستوى، النقوم بإذن الله، راعي الربي أو بيه ربي ثانية الله قال له بحق الايات التي رأيت من الذي أكل, أكل الرغيف؟ قال والله ما كان الا اثنين. قال له والتعاد رح وقرده وما بيه هنا رح من ايده ورح نسيه هالميا زاليا وليس على مع الله قال له بحق الايات التي رأيت من الذي أكل الرغيف؟ قال ما كان الا اثنين ما بقى ايه وإحنا كثير مننا النوع ده لما يكتب الشدة يحب يشير فيه لا هي كده يا ابن قعيد الكلام و... والولية عطره يا حج والدشدة و... لا هو كده يا فيد انت غلطان صح وانت الغرب لا غلطين دم عيال يا ابن ما سبحان الله وان فتقلين عيسى مع الرجل ليه ايه ثلاث قطع من الزهر سيدنا عيسى قال خلي بالك واحده لي وواحده لك وواحده لمن أكل الرغيس قال له أنا ما لما اه اه اه اه اه بتاعتي قال اقولك حاجه بقى لك كلها الثلاثه حلال عليك راح واخذها فلو عليه ثلاثه نصوص فتشوا اليوم هاي الايه التنزه راح واكلين وواجبين من الايه الثلاث حشر ومثلوا قالوا ايه قاعد تريحوا قالوا ايه واحد واحد يجيب لنا اكل قالوا ماشي واحد منهم تفضح وراح هم الاثنين قالوا ايه الواد ده يعرف ان الليل راح تعالى تجيب اكل ده لما يجي نقتله ها وناكل الاكل ونقسم ايه بالنص بدل ايه بدل التالته ها لك انت هو بقى ما نجوش السياح كلها هو بقى ايه وماجئ الله هما يدبون ايه انا جيب الاكل واحطهم في سم ها ياكلوه يموتوا ها وناخد الايه انا اتصرف والله والله ما تستغرب موجوده في الحياة عندنا بس ليه احنا قصص للعبره سبحان الله هو قال الاكل وسام في السم. أول مواقن رحو مستينوا أكلينه ها وراحوا أكلين هم الاثنين تتين أكل حصلون ما إيه كذا واحد ما إيه كيف ماشي ليه كان واحد ميت أربع ألها كذا تطنعوا الدنيا بأهلها يا خبر ربيعك إيه بانت أنا بتنسيشي في الدنيا أولا لأنه سبحان الله المدغط ديها علينا يا إخواننا الدنيا سبحان الله يا الدنيا لا لا لأن كل واحد مننا بيبقى ليمن إيه طمع والطمع ده لقاله بالله يجي المحك الباركة. قالوا كلامه لطيف قوي قالوا طماحي بناله بيت ها ايه ده له فيه طماحي طلب الاجره فلسانجي من يديه صح ولا؟ لا هو طماح ابن يقول لك انا ابيعه تمليكي يعني يدري يعني, يعني جدول الموضوع يقول لك يا ربع مليون اديها 2 مليون وايه بقى يا هوب خلوهم ده كلهم دهو لحد ما ده العام الصف ثاني يوم طارت المليونين سبحان الله لا إله إلا الله الريح ها ها الله لا إله إلا الله. فإذا إذا هذه أسباب ستة لسبب إغلاق باب التوفيق على العباد وهم يسيرون في طريق الله دي مقدمة. لو نفولت سوية لكن يعني اهو درس الان يعني اعتبر يعني ما تعمل اقول لنا ايه عاكين في نور فتح الباري اجربنا حاجة بطول عليه تعال بقى قبل ما نخلص في خمس ان شاء الله نتكلم على بعض من شعب الإيمان الباقيه التي ذكرها ابن القيم في تفسيره للحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان ببغم وتنسون شعبه ثم أعمال اللسان أعمال اللسان من صعب الإيمان أول حاجة أعمال اللسان ايه التوحيد اه طبعا طبعا التوحيد ده اهم حاجه اهم حاجه التوحيد والتوحيد مش باللسان وبس يعني لكن موهره الايه لسان ومن من نطق بالتوحيد خلاص نحكم بإيه بيتبع حتى وإن اتكب انتخب من ما كفرتش بلساله لأنه كفر مؤمنا فانا الله لا اله الا الله كفر الا اذا جحد امرا من اهامر الله لا لا لا, لأ, لأ طلب. ما في حاجه غلط طب ما فيش غلط تعالى بالقران ده هنا بقى عايز ايه يتحل او يهدر ايه دمه يبقى ايه, إيه؟ النص بالتوحيد تلاوة القرآن اللي احنا بنغفل عنها كلنا تلاوة القرآن القرآن في كلمتين كان في اخوة حرموا من جلسة البارك كان في جلسة كده مصطفة تنجات يعني ربنا يهد الجميع إلى التواقع الثبيث ويبحاجر عن فضائل القرآن يعني او كان عنوان الجلسة كده القرآن في كلمتين عشان ما يجغلش بارك شاغل او تسمع على رأيه كده ولا كده مشو... من المشوثات اللي تسمعها القرآن كلام الله القديم الأزلي المعجز في أسلوبه، المتعبد بثلاثة، المتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا تبع الحوادث على ثلاثة وعشرين عاما او على عشرين عاما عن خمس روايات اللي قام فيه ثلاث روايات يحتاج فيها الواحد عن إيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو القرآن. أما غير كذا مثل ما عن القرآن شيئاً أو تعريف للقرآن، يُعدون له بعض الصعوبة متناسماً. لا هو المحفوظ، الله هو المحفوظ عبارة عن نور، وأن القرآن الذي يبينه، الذي زاهر الدخول في البلبلة الفكرية، القرآن هو كلام الله الذي نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، رأيت وقاشاً متصدعا من خشية الله. تمام؟ صادقين. كلا القرآن أقل واحد يعتبر مهجرس القرآن الذي يُخدم كل شهر مرة. اللي يعد عليه الشهر وما ختمش القرآن مره يبقى هجر كتاب الله ومن هجر كتاب الله هجره الله يقول هجر الله يبقى ما فيش فيه فايدة يبقى انت أقل ويرج ديك في اليوم جلس من كتاب الله على الثلاثين يوم يكون ايه خلف كان الإمام ابن عمر الله يرضى عليه وعن أبيه كان يختم القرآن كل جمعة يعني ايه في الجمعة دي يكون فاخت من القرآن يتدي ليلتو بعد ما يخلص بصورة الناس يبدأ بالفاتحة من جديد ويبدأ أول أربعة آيات من سورة البقرة، ثم يدعو ويذهب أطفاله وأبنائه وبراده أطفال الحين، ويدعوهم إيه يؤمنون خلفه. سبحان الله العظيم. لمن إيه نستنذ إليا الله. فسبحان الله العظيم يبقى كل من الجمعة كن يبدأ سلاوة جديدة وورد جديد مع إيه رحلة جديدة مع إيه مع القرآن أفضل الأعمال الحال المبتعد وما الحال المبتعد يا رسول الله. قال أن يضرب الرجل من أول القرآن حتى آخره. فإذا انتهى يعود من أول إلى آخره ثم كل ما حل ارتحل. نأخذ ثوابا على القراءة إن قرأنا بفهم وبدون فهم نأخذ ثوابا على القراءة بفهم وبدون فهم لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف ومن أكثر من كلاوة كتاب الله جعل نور في لسانه ونور في عينيه ونور في أذنه ونور في قلبه ونور له في قبره ونور على الصراط ونور يسعى بين يديه حتى يدخله إلى جنة الخل جنة عرضها في عرض السماء والأرض عدها الله للمؤمنين الصادقين والقارئين للقرآن عدد درجة الجنة بعدد آيات كتاب الله يعني في القرآن في ثلاث ستة وثلاثين آية في الجنة في ثلاث ستة وثلاثين درجة اللي حافظ كتاب الله وعمل بي يضل يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ قسم إذا على آخر ما حافظ عن كتاب الله هل ترى؟ طب ما حافظت كتاب الله عوض في ابنك عوض في بنتك ليه؟ قال أنا لو حفظت ابن القرآن والله بنت القرآن كتير محفوظ يحفظه أنا حفظته بنفسي قال سبحان الله يجي الأب والأم يوم القيامة قل لك اتشرف وتاجب كرامة وإنك الحفظ القرام يوقف على باب الجنة يقول ايه ويعمل بغضاء ايه قل نرضى بدخول الجنة حتى يدخل معي ابي وامي لأنهم اللي حفظوهنا سبقا المتال ما حفظتوش نفسك ايه الحرف مين الحرف على أولادك والله إن أعرق ناس هنا في المتالك متى ظلق وترابيه حفظ القرام بعد أن عمروا الاربعين ناس حفظوه في مدة قياسية وانا قلت من سنوات يمكن من ثمانية وتبعين فعندما بدأنا في التبخير سبحان الله العظيم كل لو ان المسلم واضع على حفظ خمس آيات من كتاب الله كل يوم وقام بيها في الطرف وبعدين سبحان الله في الشهر الامية وخمسين آيات على مدار السنة سبحان الله العظيم على مدار الزفظ الثلاث سنوات او اربع سنوات يكون قد حفظ كتاب الله ودي عاملية سهلة جدا بس اللي يستمد حفظ القرآن ده الطاعات التقوى أكل الحلال تعطر اللسان بذكر الله بيبقى الكاريزما وانا اقرا القران اذا لا ينفع لازم هنا الجو اللي داخل منه القرآن ده ما يكونش فيه حرام اكل ما يكونش فيه سجائر لا تسمع ولا الكلام الحلو اللي طالع ده ها من بوق المسلم كتاب الله يقول ايه يدخن عليه ابدا حتى يعني الناس الفلاحين ولا ده او غيره او الناس بتطفي التجاره بالفطره كده سبحان الله. الله طب تطفي التجاره ليه ها هل الورده فيها نقص تطفي لا, الله لا إله إلا الله. فإذا المسلم من وجه سبحان الله يحفظ لسان الله دائما أو بقراءة كتاب الله سبحانه. على أقل حاجة أن تقرأ كل يوم الجزء الأقل بكيف؟ لهذا من شو الإيمان في, في اللسان؟ وتعلم العلم. لا العلم وتعلم العلم السكينة وتوابع لمن تتعلمون منه. تعلموا العلم تعلموا العلم السكينة الله حيتعلم على لا اتعلم ايه سبحان الله كان الامام رضي الله عليه قال كنت اجلس في مجلس الامام مالك اطبع الورقة طفحا رقيقا لكي لا اؤذيه وكنت لا اشرب الماء امامه هيبه منه رضي الله عنه الامام السافي يقول انا كنت ما اسربت الماء حياء من مالك استاذ وبعدين وهو سسعة سنين كان ابان محبه قراء وهم الامام مالك له صل بينا يا قرشي كان يقول له يا قرشي لأن الإمام الشافعي يصاب بالبناسة ببناسة رسول الله صلى الله عليه وسلم سقول له يا إمام أبي صلي بينا الإمام الشافعي يصلي بالإمام مالكه عند 9 سنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما 8-15 سنة قال له يا شافعي هجلت للفتية خلاص أحنا دناك الأجازة أو شهادة عنها أنك إيه فتكي نزل فلما سافر الشافعي إلى العراق وسوء إلى الإمام مالك في المدينة كان إمام دار كان إيه يا إمام زمن نأخذ العلم. علم اه؟ كان من يعني يعني ترجل العلم المين يعني بل يا روح تسير اه قال يقول ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريف وهم الامام السافعي يقولون الامام يقول كيف ذلك وفي المدينة في ذلك معهولة لي نات يابعو ايه سيدنا لا اله لله ابو عمر لك يا عمر فأنت أقوى مني يا بكر أفضل مني يا مني كان بقى ليه ولكن قصدي بقوتك ايه يا اخي الناس دي ايه يا غنى بيتقارع على المجلس المحلي والمجلس المقلي ومش عارف حد هياخد ايه هتاخد إيه الله يفتح عليه بدي مسؤوليه وهم اتحملها ليه وتحطها في راسك لو لو يعرف يهرب لكن تقول لي مين سبحان الله في كتاب الله تعلم العلم ضروري يا اخوانك تعلم العلم والله لان العقل للمسلمين من الجهل جهلون بكتاب الله خرب مكانتهم انا انا بنرفض انت تاريخك مذهل وأنت عقدي أضيع وضرب لك المثل اللي هي فيها الجرب المثل بكده بكله المثل الرمدي ضربوا لنا استهزأ العلماء الله يرضى عليهم ولا المسلمين لما نسيوا الكتاب والسنة عاملين زي الأسد اللي ترك ابنه فأخذه راعي الأسد ترك الجرو ابنه الصغير يعني تحت شجرة فراح راعي خذ الأسد الجرو يربيه وسط الغنم فترب الجرو بين الغنم كأنه اه معجزه من المعاز أو خوفه من افتراس والإنسان من البيئه صح ولا لا الانسان ابن البيئه لا إله إلا الله مثلا الواد مثلا في, في اسفه الكيت قاعد الشوكه والسكينه والخورطة كده وساع والسوكه على الشماعه عشان يقبل الشماعه لله سبحان يعني في قوانين عندنا سبحان الله الواد الثاني ما شاء الله ييده قبل ما شاء الله قبل 5:00 ما يهمش ما سبحان الله فالانزال من البيئه وكبر على أنه نعج أو خوف لما كبر وسمع عن الصقر الاسد يمقم اللي خرف دماه هو يمقم ياكل مرتين ياكل فعاد على القطيع أسد حقيقي فالقطيع كله جري راح الاسد الحقيقي ده شاف كل القطيع وقعد يجري ورا مين ورا الاسد المزيف ده ها الاسد الموفع الاسد ده انا حضرتك ده غير يجري ده نفسه قف راح واقف ده ياقعد طرمن فيها فسبحان الله اللي سين يعني كتب اللي يعني وقحت من أعرض أقصي فعلنا بنسه القصيغ ألف خروف وألف 1000 أنا. أنا خروف خروف سبحان الله عظيم فلا إله الله قسمه قلنا اللي بمنسج الله كده الكذا راحته بقول يعني أنا خروف فسبحان الله عظيم لا إله الله أنا أنت أسد أنت لي ايه على صفحه الماء قال صورتك قال له اللي جنبها قال صورتي قال بصر بصورتين قال لي يا سلام ازاي بعض بالظبط كان جاي صحيح قال له اه انت اسد والنعمه الكلام الفضل انت عامل ده كلام التهريج انت فيك صوت من جوه زئير يعني كده زقر الاسد قدامه زقر الاسد الثاني زقر زقر القطيع اللي بترضي معاه كل لو وخروف جيره عشه هذا الاسد اللي كان مش فاهم هو المسلم الذي نفي اسلامه كان الصحابه اسود كان على عتوله كان الصحابي واحد منهم يدخل على الحاكم من دونه مش حد كان يدخل على قصر في ملكه او كيفر في عركه فلا لا يهمه شيء كان يتكلم بالكتاب والسنة ولا يملق من عقام الدنيا إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكفى بأن يتملك الإنسان الإيمان اللهم اجعل الإيمان من أقلوبنا اللهم قوي إيماننا وانصر ذنوبنا نقي قلوبنا ثبت يقيننا ثبت رجسنا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على فاعد اللهم إنا مقهورون فقرنا اذلونا فاعزنا ضائعون فاهدنا مضلون فاجمعنا اصحاب الشهوات فتم علينا ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ونعرض الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرتا ونعيما لا تبع لنا في هذه الليلة العظيمه ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا أذهبته ولا همنا الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ظالما الا هدته ولا مسافرا إلا غانما سالما لنا إلا وقد ردكت غانفر لنا وعنى وأنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تكشيما كثيرة جزاكم الله خيرا ونكمل الرحلة مع فتح الباري إن شاء الله كنا من أهل الدنيا يوم الاثنين القادم إن شاء الله طبعا كما قلنا يوم الجمعة أعتذر عن خطبة الغافل أننا من ناس تنين إن شاء الله خارج القاهرة جزيتوا عنا خارجكا وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله